وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشام بزعمهم وأنعام وأنعام حرمت به وانعام لا يذكر نسم الله عليها عليه السراء عليه سيجذهم بما كانوا يفترعون، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ما فهم فيه شركاء. إنهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلو أولادهم سفهاء وغير علم وحرموا وحرموا ما وزقهم الله تعالى والله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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أكمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تصرفوا